يقول السائل ما صحة المقولة التي تقول أنه يجب الرضا بقدر الله ولا يجب الرضا بالمقدور المؤلم بل يكفي فيه الصبر هناك فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي الرضا بالقضاء واجب وأما المقضي فبحسبه قد يكون المقضي على عبد الوقوع في معصية مثلا أو ذنب من الذنوب فعليها أن يتوب إلى الله ويسأل الله عز وجل التوفيق للتوبة والعون على الهداية ويسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه وخطيئته فثم تفرق بين القضاء والمقضي نعم يقول بعض الناس إذا سئل عن العمل الدنيوي قال العمل عبادة فما صحة ذلك العبادة مفهومها أعد السؤال يقول بعض الناس إذا سئل عن العمل الدنيوي يقول العمل عبادة العبادة مفهومها كما تقدم معنا أوسع من العباده المحضه العباده المحضه التي هي حق الله و حق الله على عباده المتعلق به سبحانه وتعالى من صلاه وصيام وذكر ونحو ذلك ليست العباده مقصوره على ذلك وليست ايضا مقصورة على فعل ما أوجبه الله على عباده من حقوق للآدميين مثل بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك بل إنها أوسع من ذلك فيدخل فيها ترك العبد للمنهي الذي حرمه الله عليه ويدخل فيها فعله للمباح إذا قصد به التقرب إلى الله وعمله طلبا ل رضا الله سبحانه وتعالى مثل أن يأكل أو يطعم أو ينام لتكون ليكون أكله وشربه ونومه قوة الله على طاعة الله فهذه تدخل في هذه في العبادة بما قام في قلب العامل من نيه صالحة ويدل ذلك الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قول القائل العمل عبادة ليس على إطلاقه العمل يعني أعمال العبد الدنيوية ومصالحه ونحو ذلك ليس على إطلاقه العمل عبادة إذا, ما إذا كان نوا به الاستعانة على طاعة الله مثل شخص يعمل في صنعه من الصناعات أو مهنة من المهن ويقصد بهذا العمل أن يسد حاجته وحاجة أولاده في باب الرزق وأن يعمل بأمر الله له في السعي في طلب الرزق ويسأل الله عز وجل الرزق الحلال ويتجنب الحرام إلى غير ذلك يدخل عمله هذا في باب العبادة أما إذا كان يعمل العمل الدنيوي ولم تقم في قلبه النية الصالحة أو نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه حينئذ لا يدخل في العبادة والأعمال معتبرة بنياتها نعم أحسن الله ليكم يسأل عن الفرق بين الإنابة والتوبة الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الإنابة هي الرجوع إلى الله وانيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إليه وعودوا إليه بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى والمنيب هو المقبل على الله سبحانه وتعالى والتوبة التوبة أيضا فيها المعنى نفسه معنى الرجوع إلى الله عز وجل بترك ما نهى عنه وحرمه على عباده وما قد وقع فيه العبد من ذنوب أو أعمال تسخط الله تبارك وتعالى وتكون التوبة بالندم على فعل ذلك الذنب وبالعزم على عدم العودة إليه وبالإقلاع عنه إقلاعا تاما نام حس الله ليكم يقول ما حكم الخوف من الجن إذا كان في حدود خوف الإنسان الطبيعي كخوفه من عدو أو خوفه مثلا من حية أو خوفه مثلا من عقرب أو مثلا نحو ذلك فهذا خوف طبيعي وليس داخل في العبادة ولا يلام الإنسان عليه وفي القرآن قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى لما جاء السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم قال فاوجس قال الله تعالى فاوجس في نفسه خيفة موسى موسى من اولي العزم من الرسل وهذا الخوف خوف طبيعي ومثل قول, قول مثل ما جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاه والسلام إذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم هذا خوف طبيعي فإذا كان في, في هذا الحدود فهو خوف طبيعي لا ملامة على الإنسان فيه أما إذا دخل الإنسان في هذا الباب باب الخوف من الجن إلى حد الوسوسة والتوهمات والتخيلات فهذا زائد عن الحد ويعد مرض من الأمراض فيكون في جانب الجبن المذموم والمعاني التي جاء الشرع بذمها وإذا زاد هذا الأمر إلى الدخول في تعلقات باطلة وأعمال محرمة فربما يصل بالإنسان إلى حد الإشراك نعم. حسناً الله يقول ما صحة تقسيم أو زيادة الحكم الجزائي بالنسبة لأنواع الحكم؟ الحكم الالجزائي هو من الأحكام الثابتة الحكم لله كوناً وقدراً و. شرعا ودينا وايضا جزاء ف فالله سبحانه وتعالى هو الديان وفي القرآن قال مالك يوم الدين وما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين اي يوم الحساب والله عز وجل هو مالك يوم الدين أي الحساب ومن أسمائه جل وعلا الديان وقد جاء في الحديث الصحيح قال أن الله يقول يوم القيامة أنا الملك أنا الديان ومعنا الديان أي المجازي فالحكم الذي هو الجزاء والحساب هو لله وحده قال تعالى ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسناء صلى الله عليكم يقول كيف نوفق بين قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن كل لفظ عبادة في القرآن معناه التوحيد وبين تعريف الشيخ الإسلام للعبادة ليس هناك تعارض بين القولين فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان حد العبادة الجامع لها من حيث الأعمال التي يقوم بها العابد وسياتي عنده قريبا تعريف للعباده من حيث النظر إلى العابد نفسه وكلمة ابن عباس رضي الله عنهما في بيان أن الأمر بالعبادة في القرآن الكريم أو كل أمر بالعبادة في القرآن الكريم أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى موجود ضمنا في تعريف شيخ الإسلام موجود ضمنا في تعريف شيخ الإسلام لأن ابن تيمية قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهره هو وذكر رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الجملة أن من جملة الأعمال الباطنه لإخلاص لله إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وعرفنا أنه أساس الدين الذي عليه يبنى وأن العباده لا تقبل إلا به وسياتي عند شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير ذلك بتوسع وبسط في هذا المقام وذكر للدلائل والشواهد عليه نعم صلى الله يقول شاع عند ابتلاء أي شخص بشيء أن يقال له رزقك الله الصبر والسلوان فما صحة ذلك وما معنى السلوان السلوان معناه أن يسلو عن, عن عن عن مصابه بأن تطيب نفسه ويطمئن قلبه ويسلو عن المصاب والمصاب يحتاج إلى ما يسلو به قلبه. وقد ألف أحد الأئمة الاعلام في هذا الباب تسلية أهل المصائب تسليه أهل المصائب وهو كتاب نفيس ونافع جدا في بابه يعني ما هي الأمور والمعاني التي يحتاج إليها المصاب ليسلو فالسلوان المراد بها أن يسلو أن يسلو المصاب فالدعاء له بذلك من حيث المعنى صحيح والدعاء له بالصبر حال المصاب أيضا صحيح لكن بدون المصاب يطلب الإنسان الصبر على المصاب فهذا فيه طلب للمصاب نفسه فليس له ذلك وإنما إذا وقع في المصاب يسأل الله أن يعينه على الصبر على مبتله وأن يوفقه للتحلي بالصبر وأيضا إذا علم إنسان عن آخر أنه ابتلي بمصيبة يسأل الله له أن يرزقه الصبر من حيث المعنى لا بأس بذلك نعم الله ليكم يقول هل يكفي في التعزية الهاتف إذا كان الإنسان في دولة أخرى يقول ما لا يدرك لا يترك إذا ما تستطيع تقابله المقابلة هو المواجهة أبلغ وأمكن في الفائدة له وتسلية له وإذا لم يتمكن فما لا يدرك لا يترك إذا لا يتمكن الإنسان من ملاقات أخيه لمواساته فالاتصال به هاتفيا لا شك أن فيه فائدة ونفع نعم صل الله عليه يقول هجرت ولدي بسبب إصراره على المعاصي فما حكم هجري له هذا الزمان زمان يمر فيه كثير من الأبناء بفتن عاصفة جدا وخلط سوء كثر وفتن متلاحقة جارفة فحقيقة ينبغي على الآباء في هذا المقام ان يحرص على ترويض الابن، وأن يحرص على احتواء الابن، والقرب منه، والعطف عليه، وإحساس بشفقة عليه ورحمة، والهجر للزجر، للزجر. لكن في مثل هذا الوقت، إذا هجر الإنسان، ابنه تلقفه دعاه الشر وأهل الفساد وأهل المخدرات إلى غير ذلك فربما يكون باب عظيم لدخول الابن في الشر دخولا واسعا والهجر أصالة إنما يتبه لزجر الإنسان ومداواته ومعالجته فإذا كان الإنسان في مجتمع صلحة ومستقيمين وقع ابنه في خطأ وهجره لا شك أن الهجر في مثل ذلك المقام له تأثيره لكن إذا كان المجتمع يعج بخلطاء الفساد وهجرهم تنعم من كلامه قرب من أهل الباطل فالذي أراه ويظهر لي في مثل هذا أن يحرص الأب على احتواء ابنه والتودد إليه والإحسان إليه والدفع بالتي أحسن وتقليل الشر في ابنه ما أمكن واللجوء الصادق إلى الله دعوة الوالد لولده مستجابة وأن يحرص الا يدعو على ابنه بعض الآباء يعني يشتد احيانا غضبه لفعلة مشينة وتصرف مشين على ابنه فيدعو عليه دعاء شديدا يدعو عليه بالنار يدعو عليه بسخط الله يدعو عليه بالهلاك يدعو عليه بامور كبيرة جدا ودعوة الوالد لولده مستجابة فعليه أن يدعو له ويعطف عليه ويرحمه ويحاول أن يحتويه وأيضا يدفع عليه قرن الخير ودعاه الحق يهديه مثلا شيء من الأشرطة وشيء من الكتب من هنا ومن هنا ولا يستعجل النتيجة لا يستعجل النتيجة إن إما تحقق هداية في شهر الشهر الذي بعده ان شاء الله وإن لم تكن هذه السنة السنة التي بعدها يروض نفسه على وهما جور على على صبره ومداواته لابنه والعمل على معالجته نعم صلى الله ليكم يقول رجل رمى الجمرات وحلق رأسه وقبل طواف الإفاظة جامع أهله فماذا عليه في مثل هذه الحالة لا يفسد الحج لكن عليها شات يذبحها لفقراء الحرم نعم أحسن الله ليكم يقول أديت فريضة الحج وأريد أن أعمل عمرة لأمي مع العلم أنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن أعد أحسن الله ليكم يقول أديت فريضة الحج وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي وهي على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن فهل إذا كان كبر والدتك في السن لا تتمكن معه من الركوب والسفر ولا تقدر على ذلك فلك أن تعتمر عنها أما إذا كانت قادرة على الركوب والسفر وتتمكن من ذلك فليس لك أن تعتمر عنها نعم أحسن الله ليكم يسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء في آخر المحاضرة أو في الدعاء الجماعي رفع اليدين في الدعاء قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا وأما الأحوال من حيث رفع اليدين وعدمها فهي ثلاثة يعني قسم جاءت السنة بالرفع فيه فيقال فيه أن السنة أن ترفع الأيدي وقسم جاءت السنة بعدم رفع اليدين فيقال فيه السنة أن لا ترفع الأيدي مثل الدعاء وقت خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. السنة لا ترفع الأيدي وقسم مطلق فهذا الأمر فيه واسع الرفع يديه لا حرج وان لم يرفع يديه لا حرج لكن لا يتخذ سنة لا يقال من السنة رفع الأيدي أو من السنة عدم رفعها والأمر في ذلك نعم واسع نعم. الأمر في هذا القسم واسع إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع نعم صلى الله عليكم يقول ما حكم تشميت العاطس تشميت العاطس واجب واذا حمد الله فشمته وبعض اهل العلم يقول حق على كل من سمعه ان يشمته وبعض العلم يقول اذا فعل هذا التشميت البعض اجزا عن الباقين نعم ونسى الله عز وجل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 والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم يا رب العالمين واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم كن لنا ولهم ولا تكن علينا اللهم عنا وإياهم ولا تعن علينا